شبكة سما الإنشادية تقدم. ياه يا الكون بالإنعام يغمرني يا عمرني يا عمرني خير حوطني وزودني آزودني في سموني الله اللام مكرماك في بريد الخير عن الرضا من كل ناحيه واطياف الحنا والونس قلدني اله الكون بالانعام يمرني بكل الخير حوطني وزودني في سباري حب الله وفي كبري دروب الخير أرشدني أنا الإنسان والشيطان يلمزني ونفسي والهوى بالشر تأمرني أكابد في بحارتيه دنيا هوا لعلق أحصد المرجال في سفني فأحيا العمر في كد وفي تعب ولا ألقى سوى ما الله ألهماني لهم الكون بالإنعام يغرني بكل الخير حوطني وزودني ففي صغري حماني dam fa fi kibridu rul وزودني في السقي.